بوك تو سورك سيم سبعة واربعون سبعة واربعون, واربعون بيدهوتوفك دو بودرجي الاعداد للسفر الاعداد للسفر تيبوين انسباكواتي ناشو واليزو ينبغي أن نعبئ شنطتنا يجب أن نعبئ شنطتنا تي نبغي نيشوه زابوتي ينبغي أن لا تنسى شيئا يجب أن لا تنسى شيئا تبي بطريبنا فيليكا واليزا تحتاج إلى شنطة كبيرة تحتاج إلى شنطة كبيرة не забудь закордонный паспорт. لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. Не забудь квиток на литак. لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى تذكرة الطيران. Не забудь дорожні чеки. لا تنسى, تنسى الشيكات السياحية. لا تنسى الشكات السياحيه. خذي كريم ضد الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. خذي اوكولاري ضد الشمس. خذ معك النظاره الشمسيه. خذ معك النظاره الشمسيه فيзь مي капелюх від сонця خذ معك القبعه الشمسيه خذ معك القبعه الشمسيه хочеш взяти мапу до рих هل تريد ان تاخذ معك خريطه طرق هل تريد ان تاخذ معك خريطه طرق хочеш взяти путівник هل تريد ان تاخذ معك مرشدا سياحي هل تريد ان تاخذ معك مرشد سياحي хочеш взяти парасольку هل تريد ان تاخذ معك مظله مطر هل تريد ان تاخذ معك Мадаллат матар Не забудь взяти штаны, сорочки, шкарпетки Тевеккарь-льбанталонет, эль-бенталонет, валхомсан, вал-жавереб Тевеккарь-льбанталонет, Не забудь взяти кроватки, поясы, жакеты. تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات تذكر ربطات العنق الأحزمة والسترات لا ننسى أخذ البيجامات نيچني صوروچكي فوتبولكي تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تذكر البيجامات وقمصان النوم Тобі потрібні черевики, сандалі та чоботи Тобі потрібні носові хустинки, мило і манікюрні ножиці تحتاج الى مناديل ورقية وصابون ومقص اظافر تحتاج الى مناديل ورقية وصابون ومقص اظافر تبي потрібний гребінець зубна щітка і зубна паста تحتاج الى مشط وفرشاة اسنان ومعجون اسنان تحتاج الى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان